خور moonsوارد خ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يهونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واليجدوا فيكم غلظة. Oh, mm -hmm. عليه بالمؤمنين رحمه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلاه فقل الله لا إله إلاه عليه توكل